أحسن الله عليكم مبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل هل الفضل المضاعف للصلوات في الحرمين يشمل الصلوات المكتوبة والنوافل نعم يشمل الصلاة المكتوبة والنافلة فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يشمل الفرض والنفل فالصلاة في المسجد النبوي مضاعفة فرضها ونفلها ولكن أيضا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيت أفضل إلا المكتوبة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة وهذا يفيد أن من تمكن من صلاة النافلة في المسجد لكنه أخرها إلى أن يأتي البيت فهي أفضل من الألف التي جاءت في الحديث لان قال صلاة صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة وأيضا ما يتعلق بالمرأة المرأة صلاتها في بيته أفضل في حديث ام حميد السعديه لما جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت احب ان اصلي معك في مسجدك قال صلاتك في في بيتك خير من صلاتك في مسجد حيك وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا وصلاتك في مسجد حيك خير من صلاتك في مسجد هذا فالمرأة صلاتها في بيته أفضل وثوابها في صلاتها في بيته أعظم من ثوابها إذا صلت في المسجد بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نعم حسن الله عليكم يقول هل التوبة وحدها تكفر الكبائر التي فيها حد أم يجب تطبيق الحد التوبة تهدم ما كان قبلها التوبة تهدم ما كان قبلها وبالتوبه إلى الله يسلم المرء في في هذا الباب من الحقوق التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى لكن إذا كان هناك حقوق إذا كان هناك حقوق للعباد لابد من طلب المسامحة والعفو منهم أو إعادة الحقوق إليهم إن كان مما يمكن اعادته لأن المظالم التي يتاب منها منها مظالم تتعلق بالعباد وبحقوق العباد فما كان من هذا النوع إذا تاب العبد توبة صادقة بينه وبين الله هذا تبرى به ذمته فيما تعلق فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن يبقى الحقوق التي للعباد عليه فإما أن يطلب منهم المسامحة أو يرد الحقوق إليهم إن كان مما يمكن أن يرد نعم حصل الله عليكم يقول ما حكم شرب مشروب الشعير وهو غير مسكر غير أنه معبأ في زجاجات تشبه زجاجات الخمر إذا كان فيه سبهة اذا كان في شبهه ويخشى ان لان بعضها يقولون ليست مسكرة ثم يتبين فيما بعد أنها فيها نسبه من الاسكار ولو قليلا فاذا كان في شبهه يتجنب ذلك واما إذا كان لا شبهه فيه وامره واضح فلا حرج عليه من شربه يقول ما هي أداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهل تشرع زيارته كلما أدخل إلى المسجد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يرعى فيها ما دل عليه الشرع من أمور ينبغي رعايتها عند زيارة القبور وأن القبور المقصد من الزيارة السلام على المزور مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل ماذا يقال عند زيارة القبور قال تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون الآن سبحان الله انظر ماذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت نفسه انظر ماذا يقول الناس عند زيارة القبور تجد أن كثير منهم يجهلون السنة ويجهلون ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم جهلا كبيرا فالصحابة رضي الله عنهم سألوا قالوا ماذا نقول وهو ناصح عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة ولو كان ذلك يشرع لا نصحهم بذلك وأرشدهم إليه ما قال اقراوا الفاتحة ما قال لهم اقرأوا الفاتح قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين أنتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحق كثير من الناس يذهب القبر يقرأ الفاتح ويرجع وهذا الكلام ما لها أصل والشرع جاء بالسلام عليهم أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحق وقبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القبور وأفضلها، فيشرع للمرء إذا وصل المدينة وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من يزور قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبه، وبصفة الزيارة أن يقف أمام القبر والقبلة خلفه ويسلم. مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعل يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه والد عمر ثم ينصرف فهذه صفه الزياره المشروعه اما المكث الطويل امام القبر وتحري الدعاء ورفع الاصوات ومثل هذه الامور فهذه كلها مما لا أصل لهم وأشد من ذلك أن يقف أمام القبر داعيا مستغيثا راجيا هذا من الشرك الأكبر أن الدعاء حق لله لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله نبي عليه الصلاة والسلام قال في وصية لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نعم حسن الله عليكم يقول ما رأيكم أثابكم الله في المعلم الذي يكون في الفصل الدراسي ويأمر الطلاب بالتصفيق للطالب الذي أجاب إجابة صحيحة تحية له ما ينبغي هذا ما ينبغي بهذا وإنما يعني تذكر في مثل هذا المقام عبارات التشديع ومثلا يقال ما شاء الله أو ما أحسن أو نحو ذلك أما التصفيق فهذا مما لا يليق ولا ينبغي أن, أن يفعل نعم حصل الله ليكم يقول أيهما أفضل صلاة الفرض في الحرم جماعة ثانية أم إدراك صلاة الجماعة أو الجماعة الأولى في غير الحرم لا الأفضل لا هذا ولا هذا الأفضل ان يدرك الجماعة الأولى في الحرم هذا هو الأفضل وان يرتب نفسه ترتيبا مبكرا حتى يدرك الجماعه الاولى في المسجد النبوي لكن إن كانت الجماعه تفوت الجماعه تفوت في المسجد النبوي فادراكها في المساجد الاخرى اولى من ان ياتي إلى المسجد النبوي ويصليها وحده او ينشئ جماعه اخرى فيه نعم لكن يقول أن من ان كان حريصا على ثواب المسجد النبوي يبكر يبكر ويدرك الجماعة الأولى نعم حس الله عليكم يقول من رأى أن كلامه من المباح فلم يتكلم به وصمت فهل يؤجر إن كان من المباح فالمباح لا ينزمها لا ينزمها أن يتكلم به لا ينزم أن يتكلم به فإن كان مباحا وصمت عنه ولم يتكلم به ف. لا شيء عليه في ذلك لكن هل يؤجر على ترك المباح الله تعالى اعلم كان يعني تركه من باب يجعل بينه وبين المشتبه أيضا مسافه من هذه الناحية يعني يمتنع عن المباحات حتى يسلم من المشتبهات حتى يسلم من المشتبهات فإذا كان من هذا القبيل فهذا قد يحسن ويؤجر عليه المرء إذا كان فعلا مجتنبا لي للحرام ومجتنبا للمتشابه وهذا من دقائق أمور الوراعة نعم حسن الله عليكم يقول ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول كثير من أهل كثير من أهل العلم من مسائفنا ينهى عنها ينهى عنها نعم حسن الله عليكم يقول هل في النافلة سجود للسهو وما يفعل من كان يريد أن يصلي الويتر خمسا ثم سهى وتشهد في الأولين النافلة مثل الفريضة إذا حصل فيها سهو يقتضي السجود يسجد في النافلة وإذا كانت النافلة التي عزم على صلاتها خمس أو ثلاث يسلم في في آخرها ولا يجلس فيكون السجود في الآخر مثلها مثل غيرها من الصلوات ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين إنه تعالى سميع قريب مجيب